وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي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 توقفنا بالأمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الخامسة من مسائل الآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن نعم فماذا قال الإمام أورد الإمام قول ابن عباس تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون وقال إن النشوز والعصيان مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض يقال نشز الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما ومنه قوله عز وجل وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى فتح الله عليك يا بني، نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي. سبحان الله، سبحان الله. والله والله أكبر. والآن يا اخواني نستكمل ما كنا نقوله بالأمس، فالمعنى إذن أي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهم من طاعة الأزواج؟ وقال أبو منصور اللغوي النشوز كراهية كل واحد من الزوجين صاحبة يقال نشزت تنشيز فهي ناشز بغيرها ونشصت تنشص وهي السيئه للعشرة وقال ابن فارس ونشزت المرأة استصعبت على بعلها ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها قال ابن دريد نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعنى واحد المسألة السادسة قوله تعالى فاعظوهن أي بكتاب الله أي ذكروهن ما أوجب الله عليهم من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والأطراف بالدرجة التي له عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امرت احدا ان يسجد لاحد لأمرت المراه ان تسجد لزوجها وقال ايما امراه باتت هاجره فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح وفي روايه حتى تراجع وتضع يدها في يده المساله السابعه قوله تعالى واهجروهن في المضاجع وقرأ ابن مسعود والنخعي وغيرهما في المضجع على الإفراد كأنه اسم جنس يؤدي عن الجمع والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها عن ابن عباس وغيره وقال مجاهد جنبوا مضاجعهم فيتقدر على هذا الكلام حف ويعددوا اهجرواهم من الهجران وهو البعد يقال هجره اي تباعد عن ولا يمكن بعدها الا بترك مضاجعتها وقال معناه ابراهيم النخعي والشعبي وقتاده الحسن البصري ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي وقال حمل الامر على الاكثر الموفي ويكون هذا القول كما تقول اهجره في الله وهذا أصل مالك هذا قول حسن فإن الزوجة إذا اعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك شق عليها فترجع للصلاح وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها فيتبين أن النشوز من قبلها وقيل أهجرهن من الهجر وهو القبيح من الكلام أي غلظوا عليهن في القول وضاجعهن للجماع وغيره وقال معناه سفيان وروي عن ابن عباس وقيل أي شدوهن وثاقا في بيوتهن من قولهم هجر البعير أي ربطه بالهجار وهو حبل يشد به البعير وهو اختيار الطبري وقدح في سائر الأقوال وفي كلامه في هذا الموضع نظر وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه فقال يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنان والذي حمله على هذا التأويل حديث غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك قال وعتب عليها وعلى ضرتها فعقد شعر واحده بالاخرى ثم ضربهما ضربا شديدا وكانت الضره احسن اتقاء وكانت اسماء لا تتقي فكان الضرب بها اكثر فشكت الى ابيها ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال لها اي بنيه اصبري فان الزبير رجل صالح ولعله ان يكون زوجك في الجنه ولقد بلغني ان الرجل اذا ابتكر بامراه تزوجها في الجنة فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا التفسير وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أصر إلى حفصة فأفشته إلى عائشة وتظاهرت عليه ولم يبلغ به الأربعة أشهر التي ضرب الله أجلا عذرا للمولي المسألة الثامنة قوله تعالى واضربوهن امر الله ان يبدا النساء بالموعظه اولا ثم بالهجران فان لم ينجع فالضرب فانه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفيه حقه والضرب في هذه الايه هو ضرب الادب غير المبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحه كاللكزه ونحوها فان المقصود منه الصلاح لا غير فلا جرم اذا ادى الى الهلاك وجب الضمان وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القران والادب وفي صحيح مسلم اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن فضربوهن ضربا غير مبرح اخرجه من حديث جابر الطويل في الحج اي لا يدخلن منازلكم احدا ممن تكرهونه من الاقارب والنساء الاجانب قال عطاء قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح قال بالسواك ونحوه وروي ان عمر رضي الله تعالى عنه ضرب امرأته فعزل في ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله المسألة التاسعة قوله تعالى فإن أطعنكم أي ترك النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل وهذا نهي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكين من أدبهن وقيل المعنى لا تكلفوهن الحب لكم فإنه ليس إليهن المسألة العاشره قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله فيده بالقدرة فوق كل يد فلا يستعلي أحد على امرأته فالله بالمرصاد فلذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو والكبر المسألة الحادية عشرة وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا هنا وفي الحدود العظام فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر وولى الازواج ذلك دون الائمه وجعله لهم دون القضاه بغير شهود ولا بينات ائتمانا من الله تعالى للازواج على النساء قال المهلب انما جوز ضرب النساء من اجل امتناعهن على ازواجهن في المباداه واختلف في وجوب ضربها في والقياس يوجب انه اذا جاز ضربها في المباضعه جاز ضربها في الخدمه الواجبه للزوج عليها بالمعروف وقال ابن خويز منداد والنشوز يسقط النفقه وجميع الحقوق الزوجيه ويجوز معه ان يضربها الزوج ضرب الادب غير المبرح والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزها فاذا رجعت عادت حقوقها وكذلك كل ما اقتضى الادب فجائز للزوج تاديبها سبحان الله, الله, الله, الله, الله, الله أكبر في حديث الامام اليوم يا عم اورد قول المهلب والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في المباضعة جاز ضربها في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف نعم فما المقصود بهذه الخدمة الواجبة عليها يا عم؟ يقول الله تعالى في سورة البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالآية تعطي المرأة من الحقوق مثل مال الرجل عليها فكلما طولبت المرأة بشيء تولب الرجل بمثله فالرجل أقدر على العمل والكتح والكسب خارج المنزل والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب الراحة البيتية والطمأنينة المنزلية فيكلف الرجل ما هو مناسب له وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج دون أن يجد أي واحد من الزوجين سببا من أسباب انقسام البيت على نفسه لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم وبارك الله فيك وزادك علما وهداية يا بني الآن انتهى وقتنا وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم